واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أَمْوَالَهُمْ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلون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 وابتلوا الْيَتَامَى حتى إِذَا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أَمْوَالَهُمْ ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا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 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يورث لَا لَهُ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ منهما السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ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 فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التَّوْبَةُ للذين يعملون السيئات حتى إِذَا حضر أَحَدَهُمُ الموت قال إِنِّي تبت الان قَالَ اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار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 ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف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 اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح اباءكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا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 وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاطَ بينهما فَبْعَثُوا حَكَمًا من أَهْلِهِ وَحَكَمًا من أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا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 أو لا مستم النساء, النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمَنَ به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا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 خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلاً ظليلا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يصدون عنك صدودا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 وَإِذَا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أَنْعَمَ الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً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 وَإِنَّ منكم لمن ليبطئن فَإِنْ أَصَابَتْكُم مصيبة قال قد أَنْعَمَ الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا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 فَلَمَّا كتب عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يخشون النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كتبت عَلَيْنَا الْقِتَالَ لولا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ المتاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة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 ويقولون طَاعَةٌ فَإِذَا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فَأَعْرِضْ عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا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 فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمن قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها Feilem jartezilu kum wa jolku, ile ikum usselema wa je kuffu, eidie hum sahuduhum wa potuluhum, hey tuffer tiftumuhum,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 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا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 ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم قالوا في ما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها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 وخذوا حذركم إِنَّ الله أَعَدَّ للكافرين عذابا مهينا فَإِذَا قضيتم الصَّلَاةَ فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا طمأننتم فأقيموا الصَّلَاةَ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 وكان الله عليما حكيما إِنَّا أنزلنا إِلَيْكَ الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إِنَّ الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما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 ومن يشاقق الرسول من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 ولأ ظلّنهم ولأ من ينهم ولأ أمراً نهم فلا يبتك خلق الله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 وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما خلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح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 وَإِن تصلحوا وتتقوا فَإِنَّ الله كان غفورا رحيما وَإِن يتفرطا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض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 الله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا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 هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً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 والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح Wanneer begin ik, begin ik, begin ik, begin ik, begin en ik, begin ik, begin ik, begin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 وكان الله عليما حكيما يا أَهْلَ الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق